انا بشكور الزروف اللي خلتنا شوف من صاين للجمايل ومن ناكر للمعروف انا بشكور الزروف اللي خلتنا شوف من صاين للجمايل ومن ناكر للمعروف على إيهة صاحب المايل مفيش في الصحبة جمايل على إيهة صاحب المايل مفيش في الصحبة جمايل لازم تنصب سجايل علشان تطلع تشوف علشان La the show وبص الحالك فتح عينك شوية شوف مين في الشدة جالك تفهم معنى الصحبية صح صح وبص الحالك فتح عينك شوية شوف مين في الشدة جالك تفهم معنى الصحبية ماشي اللي يكون تمام واسم I تطلع تشوف علشان تطلع تشوف صحاب انواع ولغالي صاحب يتماشى ويكون وذراع اصل الصحاب انواع ولا يتباع صاحب جدع يتماشى ويكون هم معاك شيال I تطلع تشوف علشان تطلع تشوف